فَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا اِذْ قَالُوا لَن نَّجْعَلَ لَهُ مَعْبَدًا لَّن نَّمَسَّ لَهُ مِنَ الدِّينِ شَيْئًا وَلَن نَّقُولَ 119. وكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما, لنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك قَالُوا <تصفيق> أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ مِنَ الْمَارِ <طالوا>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 وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك